بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة رَبِّكَ العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب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 أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر أولئك إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْغِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الذيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن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 اركب برجلك هذا متسلا بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِّ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِن 117. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 118. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 هذا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مآبِ جهنم يصلونها فبيس المهد هذا فليذوق حميم ورساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم إنهم صار النار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 لا إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين